استغفر الله استغفر الله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 أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر, الله أستغفر الله أستغفر الله يا ابن آدم إنك ما ودعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أباعي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا بقرابها مظفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله زيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا غفر له وان كان فر من الزحف رواه ابو داود Oh.